فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ تَجَارُهُمْ يَقُضُّ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ صِرَاعًا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ صِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصْبٍ يُوفِضُونَ قَاصِحَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَفَسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَن ٱنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن نَّعْبُدَ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يُسَرَّ لَكُمْ مِّنَ يُؤَخِّرُكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ لِكَي يَتَسَاءَلُوا مَا لَهُم كَيْفَ أَجَلُ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤُهُمْ إِلَّا فِرَارًا وَإِنْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا فِيābِهِمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنَّ يدعوتهم جهارا ثم انني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا